وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ نَصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ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 الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون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 وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر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 الله فما له من ولي من بعده وترى الضالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينخرون من طرف وقال الذين آمنوا سِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكيش فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا ال هم وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده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 ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا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 الله تصوير الام الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده পা বলে জানবো পাপ তাকে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হারুন হুসেনের উপস্থাপনায়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 ডায়াল করুন ডক্টর জাকিরকে প্রতি শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস বাংলায় আদর্শ পরিবার কেমন হবে কোন দিবস পালন করা শিল্প হাতের রাশি দেখে ভাগ্য পরীক্ষা করা শিল্প আদর্শ পরিবার গড়তে হলে দেখুন পারিবারিক আদর্শ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من مَا والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولون وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين واننا need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 عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احده بما ضرب للرحمن مثلا بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم او مَن يَنشَأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ لِأَنَاةَ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ذلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ النَّذِيرِ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا كان عاقبة المكذبين الله, أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده मुस्लिम अबर्जन के इसलमर दिखा दावा दीबें बुनियादी नीति समूह देख জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম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 जे आनव जर सकल समस्या समाधान पृथ्वी समाज